أن ي ع ب د و ا الله و ا ت ق و و ه ط ي ع و ن ي ه ا ل ك م م ن ذ ن و ب ك م و ي ؤ ر ك م إ ل ى أ ج ل م س م ى إن أجل ا ل ل ه إ ذ ا جاء ل ا يؤخر لو كل أنتم تعلمون. قال رب إ ن ي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إ ل ا فرارا وإن ثم دعوتهم لتغفر لهم جعلوا, جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا, واصروا واستكبروا استكبارا ثم إ ن ي دعوتهم جهارا ثم فقلت اسماء ت غ ف ر ر و ا ب ك إنه ك ن ا ر ي س ل ا ل س م ا ء علي ى ب أ م و ا ل وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ج ن انهارا ت ويجعل لكم أ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أ ط و ا ر ا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكن من الارض نباتا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 ونسرا ََ وقد ََْ أ َ ض َ ل و ا كثيرا ًَِ ولا ََ تزد َِ الظالمين َِِ الا َّ ضلالا ًََ مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا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 إ ن ك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا, ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن ادخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا